بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندي مهربان والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا سوين بوفرشتاني كجاني كافرا للأشيان بسختي دردهنن و بەو فریشتانی کەجیانی باوەداران بە ئاسانی دەردێنن،وەسوێن بەو فریستانەی کە خێرا فرمانی خوارجێ بەجێ دەکەن، و سوێن بەو فریشتانی کە پێش بڕچێ دەکەن لە بەجێهێنانی فەرماندا،وە سوێن بەو فریستانی کە تەگبیری کاروبار دەکەن،واتە سوێن بەمانە ئەوەی بەڵێنتان لە ڕۆژێکدا فو دەکرێ بە شەیپوردا، ب مەلەرزە زەوی دەلەرزێنێ، دووبارە فووی پیا دەکرێتەوە بوو مەلرزەیەکی تریشی بە دووادادێت مردووان زیندو دەبنەوەبوللو بیی ومەئی وجیفتون ئەب سا دا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أمرو بقالت ودلين أخو إيمال باش مردن دقرين رين وبوجياني پيشو آيكابوين بأسقاني رزيو صن زندود بينوا قالوا تلك إذن كرة خاسرة وتيان فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهره بيقمان او زندوبو وهر يكنرتي سبيكاشي هل أتاك حديث موسى ايذا استاني موسى تبيجشتوا اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى كاتك پروردگار بانجي كلشي وي فيروزي طوا وا اذهب الي فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك إلى ربك فتخشى بي ود برو بو لا فرعون چونك براستي اخي بو وَثَيْبَلَ آيَةَ تِهِ پَگ بِبِتَ وَلَ گُنَاه وَرِد نِشان دَم بُنا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى إِنَّ نِشان هَرْگَوْرَكَي کتی بدروی زانی وسرپتی کرد مافی کو پیږدنو په خشکردنۍ برهما پارس راو لبرګت نو یې برهما ری پیډراونیه بو وتی من پروردګاری هر ګورتانم إن في ذلك لعبرت لمن يخشى براستي لم داستانا دا پنده بو كسيق لخوا بترسي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أدرست کردني أغرانتريا آسمان درستي کرد رفع سمكها فسواها وأضطش ليلها وأخرج ضحها. بالاي برس كردو خص. والشيء تاري كردو دري خضروناتي والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماها ومرعها والجبال أرسها. لا بعشان زوي رخصت لي هنا آوي ولوري وشاخكاني بتودا مزران متاع لكم ولأنعامكم بو بهر مندي خو فإذا جاءت الطامة الكبرى إن ذكاتك كروداوي جورها تكروج دوايا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أو راجك مرافكر دواي خوي تدابير دكوي توا. ودو زخ بيشان درابوها موكس كبروانه. فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المؤوات. لەو ڕۆژەدا تاکە و خراپە بە پێی کردەوە دابش دەکرێئجا ئەو کەسەی سەرکەش بوو بێوەژیانی دنیای هەڵبژارد بێ ئەوە بێگومان دۆزەخ من خۆحەمەقام رببیوانهن نفنیزهوا و ئەو کەسەی کەتر ساابێ لە هەڵ وێستگەی بەردەم پەروەردگاری و بەرگری نفی خۆی کرد بێ لە ئارزوی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى أَوْ بِقْمَان بِهَجْ جايتي. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فَرْسِيَارَت لِذَا كَان دَرْبَالِي الرُّوجِ دَوَاي كَيْدَبِ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا تُؤْتِي الدَّ وَلَبِير لِكَد تو چون نمر و ددوی زانینی او هللای پروردگار تا انما انت إلا عشية أو ضحاها ببروا كان كأورو جدبن واد زان كنما ونتو إواريك يا تششتانغا ويك نبيله